بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلِهَةً أُخْرَى قل لا أشهد قل إِنَّمَا هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون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 مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا رِمَاناً عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 وله ولدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون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 ساءوا الضر الى يتضرعون فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم.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 قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ من رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يقص الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قل لو أَنَّ عندي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون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 تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الْآيَاتِ لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق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 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبَةً وَلَهُمْ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسِلْ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ الَّلَّا يُخْذَ مِنْهَا هُوَالَّائِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلهَةً إِنِّي أَرَاهَا وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُ التَّسْمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ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 فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم مَا خولناكم وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أَنَّهُمْ فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون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 ولمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أشاءكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع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 مُطْلَعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 نرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِي ليجادلوكم لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مِيتًا أَوَمَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْنَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الْضُلُماتِ لَيْسَ بخارج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 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ ما يشاء كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إن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 ذلك <تصفيق> وصاكم <تصفيق> <تصفيق>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 لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم على سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون